وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة أما بعد هل المتوضئ تفتح له أبواب الجنة؟ الجواب نعم إذا توضأ الوضوء الذي أمر الله تعالى به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم لا الذي نراه فإنك إن وقفت عند مضاءة مسجد لا تكاد ترى رجلان يتوضأني وضوءا واحدا بل كل واحد يتوضأ بطريقة تختلف عن صاحبه الذي بجواره فأي هذه الوضوئات توضأها النبي عليه الصلاة والسلام الجواب مؤسف ومحزن وأكثر منه حزنا أن ترى النساء يتوضأنا شيء عجيب جدا لم يرد به كتاب ولا سنة ولم يفعله واحد من السلف إلا من رحم الله عز وجل من أهل العلم وطلبته الذين يحرصون على المتابعة لما دق وعظم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء ولكن معظم وجل الناس لا يعبدون الله تعالى كما أمر بل باجتهاداتهم وأعرافهم وموروثاتهم عن آبائهم وأجدادهم يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل وليس الأمر كذلك فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل يعني كانت ع... كان عليه الدور أن يرعى الإبل وما معنى عليه الدور كان بعض الجيران أو بعض الناس يجمعون إبلهم وأبقارهم وأغنامهم بعضها إلى بعض ويتولى رعايتها واحد منهم اليوم وغدا يتولى الثاني وبعد غد يتولى الثالث وهكذا فكان الضور على عقبة ابن عامر الجهني في يوم من الأيام قال فجاءت نوبتي فروحتها بعشي بعد أن غدا بها في الصباح رجع بها إلى بيوتهم في المساء قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس فأدركت من قوله أنه قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه انظر إلى هذا الشرط ما من مسلم يتوضأ ولكن الشرط فيحسن وضوءه يعني يتقن ويبلغ ويسبغ يتوضأ كما أمر الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين كل الناس بإمكانهم يصلي ركعتين لكن شوف الشرط برضو صعب جدا قال مقبل عليهما بقلبه ووجهه شرطين في منتهى صعوبة شرط في الوضوء الإسباغ وشرطان في الصلاة أن يقبل بقلبه خاشعا لله عز وجل وأن يقبل بوجهه يعني ببدنه خاضعا إذن هذا الحديث جمع ثلاثة شروط في عبادتين الإسباغ والإتقان في الوضوء وخشوع القلب في الصلاة وخضوع الجوارح فهل نحن نصلي بهذه الشروط قال مقبل عليهما أي على هاتين الركعتين بقلبه أي خاشعا متذللا وخاضعاً بجوارحه قال إلا وجبت له الجنة إلا وجبت له الجنة الله تعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه ولكن بهذه الشروط قال عقب بن عامر فقلت ما أجود هذه يعني هذا شيء جيد جداً وشيء عظيم جداً مما يدل على أن الصحابة تدربوا وتمرنوا على الخشوع والخضوع واستحضار القلب والإقبال على الله عز وجل وكانوا يتوضعون وضوءا بإتقان بإتقان ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ غسل يده لا إلى المرفق بل كان يشرع في العضب يشرع في العضب فلما رأاه بعض الناس قالوا يا أبا هريرة ماذا تصنع قال إني أتوضأ فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء تبلغ الحلية النور الوضاء من المؤمن ما يبلغ الوضوب فهو يشرع في الزيادة ويشرع في الزيادة من رأسه ويشرع في الزيادة من ساقه وقدمه حتى يحصل هذه الفضيلة ولكن الواحد منا يعلم أولاده ويعلم مرأته ويعلم الناس في المساجد وفي الشوارع والطرقات العبادة الصحيحة وهم قائمون مصرون على التقصير في جنب الله عز وجل حتى في الأركان حتى في الفرائض نعم قال عقب بن عامر فقلت ما أجود هذه هذا شيء جيد يمكن تحقيقه لماذا هذا الأمر الطبيعي عند الصحابة رضي الله عنه عشان كده في فرق كبير جدا بيننا وبين الصحابة لا يجيش لي واحد دلوقتي يقول الصحابة رجال ونحن رجال ازاي الصحابة دول اعلام وافزاز دول اعلام وافزاز ما ينبغي لأحد الامة ان يقيس نفسه بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ترضى الله عنهم رضي عنهم ورضوا عنه. كثير من الامة الان صاخط على الله عز وجل بلسانه بغير خجل ولا حياء بقلمه الله يكسره ويكسر رئابته يرد على الله عز وجل أمره ونهيه ويعترض على أحكام الله عز وجل إثبتا ونفيا ومع هذا اسمه محمد وأحمد وإبراهيم نعم قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بجواري يقول التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا هو عمر يعني كان فيه حاجة قبل كده آه. قال عمر إني رأيت أنك جئت آنفا يعني يا عقبة على بالما روحت المواشي وجيت جيت متاخر معك عذرك فنحن قد سمعنا كلاماً أجوداً من هذا الكلام أنت مبسوط من دي؟ آه طبعاً أنا هدي لك بقى اللي أحسن منها قال سمعت النبي آنفاً يعني قبل ما أنت تيجي يا عقبة يقول ما منكم من أحد يتوضى فيبلغ يعني فيسبغ معنى فيبلغ فيسبغ ما منكم من أحد يتوضى فيسبغ الوضوء او الوضوء اسم للماء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة السمانية يدخل من ايها شاء حاجة توقع القلب من الفرحة حاجة توقع القلب فعلا يعني. إذا كان عقبة رضي الله عنه في منتهى السعادة والحبور من رجل يتوضأ فيصلي ركعتين إلا وجبت له الجنة لا دفعًا اللي بعدها اللي بعدها أخف منها أخف منها لكنها أعظم لماذا لأن الثانية ليس فيها أنه يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه الشرطين دول في منتهى صعوبة دول مش موجودين في في الثانية التي أخبره بها عمر وأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عقبة ده مجرد أن هو يسبغ الوضوء ويقول هذا القول ما الفائدة من ذلك الفائدة هو أنه أتقن العبادة وجاء بها على الوجه المشروع وهي الوضوء كثير من الناس الآن لا يحسن وضوء. طيب بروفة عملية كده سريعة على الوضوء الذي شرعه الله عز وجل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو ممن علم الأمة وضوء النبي عليه كان قد دعا بماء فتوضأ ثم قال سمعت النبي عليه السلام أو رأيت النبي عليه السلام توضأ مثل وضوء هذا أو نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو ولم يقل مثل ليه؟ كأنه عايز يقول صعب جدا جدا أنه نعرف أنه زي ما النبي كان بتوضأ مسألة صعبة أنا مش مدرك لما تكون صعبة إذا قلدنا, إذا قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في وضوئه من خلال النصوص التي وصلتنا فهل يستحيل أن نبلغ في التقليد مثل ما كان يفعل ربما يكون أمرا صعبا لكن ليس مستحيلا ليس مستحيلا وإذا قلده الواحد منا مرة ربما يصعب عليه أن يواضب على الإتقان والإسباغ كما كان حل النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان إذا توضأ دعا بماء فغسل يديه خارج الإناء غسل كفيه سلاسا خارج الإناء وكان توضأ بالمد والمد هو ملء, ملء الكفين كان توضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يقلده أحمد بن حنبل من خلال النصوص كان يتوضع حتى لا تبتل الأرض يعني يتوضع على الأرض فما تكاد الأرض تبتل أو يسقط من الماء شيء عليها وهذا يدل على قلة الماء الذي كان يستخدمه في الوضوء ولكننا نستنجي ببراميل من المياه ونفتح الحنفيات والصنابير على آخرها وهذا فيه صرف وإصراف عظيم جدا أمرنا بالانتهاء عنه فكان على السلام يتوضع فيغسل كفيه خارج الإناء ثم يأخذ حفنة بيمينه من الماء يجعل نصفها في فمه ونصفها الثاني في أنفه فيمج ما كان في أنفه به في فمه به فمه ثم يستنشق الماء ثم ينفضه بيسراه يفعل ذلك سلاس مرات ثم يأخذ كفا ويضعه بين كفيه ويضرب به وجهه يضرب به وجهه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن يمينا إلى شحمة الأذن يسارا فهذا هو الوجه الذي يواجه به الإنسان من كان أمامه ولذلك سمي الوجه وجها لأنه هو الذي يواجه به يفعل ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام ثم يأخذ كفا من ماء فيسيله على يده ويدلك ثلاث مرات ثم كفا من ماء بشماله ثم يفيضه على ذراعه ولكن يجعل في غسل الذراعين هذا المرفق داخلا في الغسل مع الأصابع أن بعض الناس يكتفي بالغسل الذي حصل للكفين أولا لا هذا الغسل أيضا من سرع الوضوء لكن الذي من واجبات الوضوء أنك حين غسل الزراعين تشمل معهما الكف والأصابع ثم تأخذ ماء بكفيك هكذا في الماء أو تحت الحنفية لكن لا تأخذ ماء وإنما تبل كفيك وتضعهما على مقدم رأسك فتذهب بهما إلى قفاك ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه ويناصية الرأس ثم تضع سبابتيك في الأذنين من الداخل والإبهامين من الخارج وتفعل بهما هكذا فكأنك تمسح الأذنين من الداخل والخارج ثم تنتقل إلى رجليك فتغسل ما بين الأصابع تغسل ما بين الأصابع كما تفعل في يديك ثم ترتفع بالماء إلى ما فوق الكعبين وهما العظمتان الناتئتان في القدم فوق كف الرجل تفعل هذا في اليمين ثم في الشمال وكذلك الوضوء كله يمينا ثم شمالا هذا باختصار وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون في المستقبل هناك مجال أرحب وأوسع أن نبين ذلك عمليا النبي عليه الصلاة يبين لنا أننا إذا توضعنا هذا الوضوء فقلنا بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول التوحيد توحيد الذي لا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا من خلاله ولا يمكن أن يثبت تلال الإسلام إلا بالنطق بها إذا كان قادرا عليها قال إلا فتحت له أبواب الجنة السمانية شفت الفضل شكله إيه يدخل من أيها شاء ويستحب له أن يقول الله ما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاهرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم تسليم كثير